يا أرض أندلس الخضراء حينا لعل روحا من الحمراء تفينا عادت الى أهلها تشتاق فتيتها فأسمعت من غناء الحب تلحينا كانت لنا فعنت تحت السيوف لهم لكن حاضرها رسم لماضينا وفي عزنا اكتسبت منا فصورتنا محفوظة أبدا فيها تعزينا وفي البرتغال, وفي البرتغال وإسبانية ازدهرت آدابنا وسمت دهر مبانينا وفي صقليه والآثار ما برحت تبكي التمدن حينا والعلا حينا كم من قصور وجنات مزخرفة فيها الفنون جمعناها أفانينا وكم صروح وأبراج ممردة زدنا بها الملك توطيدا وتمكينا، وكم مساجد أعلينا مآذينها فأطلعت أنجما منها مآذين تلك البلاد تلك البلاد استمدت من حضارتنا ما أبدعته وأولته ايادينا فيها النفائس جاءت من صناعتنا ومن زراعتنا صارت بساتينا فإدبت بعدنا واستوحشت زمنا تصب إلينا وتبكي من تنائينا أيام كانت قصور الملك عاليه كان الفرنج إلى الغابات اوينا وحين كنا نجر الخز أردياً كانوا يسيرون في الأسواق عارينا جاءت من الملائ على قصائدنا والرو قد أخذوا عنا أواكينا. لم يعرف العلم إلا من مدارسنا. ولا الفروسة إلا من مجالينا على الممالك داستها جحافلنا وسرحت خيلنا فيها سراحين تلك الجياد بأبطال الوغى قطعت جبال برناتا وانقبضت شواهينا في أرض إفرنسة القصوى لها أثر قد زادها الدهر ايضاحا وتبيينا داست حوافرها ثلدا كما وطئت رملا وخاضت عبابا في مغازينا كسرى وقيصرى قد فرت جيوشهما للمرزبان وللبطريق ساكينا حيث العمامه بالتيجان مرزية من يوم يرموك حتى يوم حطينا وللعروش طفاف بالسرير إذا قام الخليفه يعطي الناس تامينا بعد الخلافه ضاعت ارض اندلس وما وفى العرب الدنيا ولا الملك أصبح دعوى في طوائفهم، وستمسكه بعرض اللذات غاوينا، وكل طائفة قد بايعت ملكا. لم يلف من غارة الإسبان تحصينا، وهكذا يفقد السلطان قلبته إن أكثر الناس بالفوض الشرعية، تلك المساجد صارت للعذابية. بعد الأئمة لا تهوى الرهابين. هل ترجع لنا يا أحد قطبة؟ كيف نبكي وقد جفت معقينا. كان أعظمها للملك عاصمة وكان أكثرها للعلم تلقينا لم يبق منها ومن ملك ومن دول إلا رسوما وأطيافا تباكينا والدح ما زال في آثار نقمتها يروي حديثا به يشجو عادينا أين الملوك بني مروان ساستها يصفون قاضين أو يمسون غازين وإن أبناء عباد ورونقهم وهم أواخر نور في ذياجين يا أيها المسجد العاني بقرطبة هل لا تذكرك الأجزاء ستأذين وعبد الرحمن هايبه فيها والفن يجمع فيها الهند والصين كانت حقيقة سلطان ومقدرة فأصبحت في الجلاء وهم وتخمينا وفي المكاريب أسلاح تنوخ لنا وفي المنابر أصوات تنادينا يا برق طالع قصورا أهلها رحلوا وحي أجداث أبطال منخين هكذا كانت الحمراء محشة إذ كنت ترقب أفاج المغنين ووصيك خيرا بأشجار مباركة لأنها كلها من غرس أيدينا كنا الملوك وكان الكون مملكة فكيف بتن المماليك المساكين وفي رقاب العدم فلت صواريمنا واليوم, واليوم قد نزعوا منا الشكاشين